النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين 32 هالكا من الجيش النصيري المرتد في صد محاولات تقدم لهم جنوب دمشق صد هجوم للحوثة المشركين على نقاط المجاهدين في قيفة البداية من ولاية دمشق بعد التوكل على الله عز وجل صد جنود الخلافة هجوم للجيش النصيري منطلقا من بلدة يلدة. يساندهم فيه صحوات الردة على محوري حي التضامن ومخيم اليارموك جنوب دمشق حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هلاك 32 عنصرا منهم وتدمير عربة بي ام بي في حين أفشل جنود الخلافة هجوما آخر لجيش نصيري من محور الحجر الأسود ما أوقع فيهم عددا من الهلكة والجرحة ليعودوا أدراجهم خائبين ولله الحمد والمنة أما في ولاية البيضاء وبعون الله وتوفيقه تمكن جنود الخلافة من صد هجوم للحوثة المشركين على نقاطهم في منطقة يكلا بقيفة حيث اشتبك معهم المجاهدون بمختلف أنواع الأسلحة حتى تمكنوا من دحرهم ليعودوا على أدبارهم خائبين نسأل الله النكاية فيهم وفي ولاية شمال بغداد تم استهداف آلية الرباعية الدفع للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي ما أسفر عن تدميرها بالكامل وهلاك عنصرين وإصابة ستة آخرين ولله الحمد كما تم استهداف منزل المرتد عباس المجمعي المرشح للانتخابات الشركية في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي ولله الحمد والمنة أخيرا إلى ولاية ديالا حيث أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة الرافضية بينهم ضابط برتبة عقيد ودمرت عربة رباعية الدفع بتفجير عبوة ناسفة شمال المقدادية ولله الحمد والمنة وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين 32 هالك من الجيش النصيري المرتد في صد محاولات تقدم لهم جنوب دمشق صد هجوم للحوثة المشركين على نقاط المجاهدين في قيفة وفي ختام نشرتنا تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله